وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا ۗ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا 117. واصبر إن العاقبة للمتقين 118. وإلى عاد أخاهم هودا 119. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون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 وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين